وَمَا مَنَعَنَا أَنُّ الرُسِلَ بِالآياتِ إِللاا أَنْ كَذذَّبَ بِهَا الأوولُون وَآتَيْنَ ثَمودًاَّ أننْ قَتَمُ بصَِة فَظَلَمُ بِهَا وَمَ نُ رُسِنُ بِالآياتِ إِللاا تَخفَا وَإِذ قُلَّا لََ إِ رَبَّكَ أَحاطَ بَِّاس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 لا احتنكند ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان لجهنم جزاؤكم فان لجهنم جزاؤكم جزاء ام موفور